بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تتقوا ربكم إن زلزلة الزاعة شيء عظيم يوم ترونها تبهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 للعمر إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وتر الأرض هامدة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت, وأنبتت من كل زوج به